سَتَل بَرِيئَة سِحْتِمَالِ سِبْطَن نَبِيّ مُحَمَّدٍ حَبْلٌ تَتَزَاعُ مِنْ حِبَا تُشَلُّ الْعُيُونُ تُشَلُّ الْعُيُونُ نَاوِرَاتٍ إِذَا السَّمَاءُ إِلَى يا ولخلا القمن سنجال بحرنا بلال البحور لا جابل لا سقط العطاء يا ديني نحوه